هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل م س م ى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 و أ ر س ل ا ل س م ا ء عليهم مدرارا وجعلنا ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتهم فاهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم و أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا آ خ ر ي ن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بايديهم لقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وقالوا لولا أ ن ز ل عليه ملك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 ليجمعنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه الذين خسروا أ ن ف س ه م فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 واني بريء مما تشركون الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم أ ي ن ش ر ك ا ؤ ك م الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أ ن ف س ه م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 حتى إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين, كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه و ي ن أ و ن عنه وان يهلكون الا وان يهلكون إ ل ا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون, ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 م و ل و ع ه ا ل ن ا ب ل ذ ي للعلوم ن ن ليحزنك ا ل يقولون ا س ل ا ل م ي ن ب س ي ا ت الله ي ج ح د و ن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أ و ذ و ا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وان كان كبر عليك إ ع ر ا ض ه م فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم ب آ ي ه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 قل إ ن الله قادر على أ ن ينزل آ ي ة ولكن, ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض ولا طائر يطير بجناحيه إ ل ا إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إ ل ى ربهم يحشرون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا صم وبكم في الظلمات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 فلولا إ ذ جاءهم ب أ س ن ا تضرعوا ولكن قست, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ ب و ا ب كل شيء حتى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 私たちはこのように思い出してくれているのですが、私たちはこのように思い出してくれているのですが、私たちはこのように思い出し ش くれているのです。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 وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين اغسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب, وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل أ ن د ع و من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا ونرد على أ ع ق ا ب ن ا بعد إ ذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين, كالذي استهوته الشياطين في ا ل أ ر ض حيران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 وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي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 فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم إني, اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله قال اتحجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به إ ل ا أ ن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون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 ان ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى و إ ل ي ا س كل من الصالحين و إ س م ا ع ي ل واليسع ويونس ولوطا وكلا ف ض ل على العالمين ومن آ ب ا ئ ه م وذرياتهم و إ خ و ا ن ه م واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إ ل ى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أ ش ر ك و ا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أ و ل ئ ك الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب و ا ل ح ك م و ا ل ن ب و ة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 ومن ََْ أ َ ظ ْ ل َ م ُ ممن َِْ افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ أ َ و ْ قال ََ أ ُ و ْ ح ِ ي َ الي ََّ ولم ََْ يوحى ُ اليه َِْ شيء ٌَْ ومن ََْ قال, قال ََ س َ أ ُ ن ز ِ ل ُ مثل َِْ ما َ أ َ ن ْ ز َ ل َ الله َّ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت و ا ل م ل ا ئ ك ة باسطوا ايديهم اخرجوا أ ن ف س ك م اليوم تجزون عذاب ا ل ه و ن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ف أ ن ى تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وهو الذي أ ن ش أ ك م من نفس واحده فمستقر, فمستقر ومستودع قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجناه فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خطرا ف أ خ ر ج ن ا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان د ا ن ي ة وجنات, وجنات من أ ع ن ا ب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إ ل ا ان يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون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 ولتصغى إ ل ي ه أ ف ئ د ة الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إ ل ي ك م الكتاب مفصلا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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اطردتم إ ل ي ه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه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 قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أ ج ر م و ا صغار عند الله وعذاب, وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي, يقصون عليكم آياتي وينذرونكم ُ لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا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 وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه إ ن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين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 ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم من بني افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طاعمي يطعمه الا أ ن يكون ميته او دما مسفوحا أو لحم, او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناكم الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما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 فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع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 وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه